الله لا يجزي الطواري قبل خير حسبك على مسحوبه صواتي ابتطى معالقي بحد سنينك ما حجر عليك دام عنيك هيا على جروح صدرن ما نهير يجري الجريح لك لي بزار وقم بسالم الزير بدا ما حفر ذا ذو خنجر منك اصبر طالما طانا ما, طال ما عذيل وغاني بشيبا تني <تصفيق> يا الرب وانا اترى تجيني لا مرغم ولاخذت المحذير غانا السنين اللي مضت لي ja uh...